أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحية إلي أنه. است... اجتمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا Dit is het de dag van de dag van de تَخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شططا. وأننا ظننا أَن لن تقول الْإِنسُ والجن على الله كذبا وَأَنَّهُ Jaarlijke dag, waarom ik vandaan ga, waarom ik vandaan ظنوا كما ظننتم ان لن يبعث الله احدا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِذْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا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 وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا waarvan we dachten dat we Lange naam maar ze mij naar het en naam wa la وَأَنَّ مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَ الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَم القاسطون فكانوا لجلن محطبا والا واستقاموا على الطريقه لا لِلَقَيْنَاهُمَّ مَاءً غَدَقَ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُ وعذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وأن نقول قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدأ Qul inna ma ad'u rabbī wa لا املك لكم ضرا ولا رشد Kul indi, len en len ZANG EN MUZIEK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 تا إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدرى قريبا <تصفيق> لا توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيب لا <تصفيق> أحد <تصفيق> إلا من ير tadammir rasul fa'idna yu'slukum bayni tayy wa min khalfih radda هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أين قص منه قليلا اوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَا أَشَدُّ وَطُؤًا وَأَقْوَى مُكِيلًا إِنَّ لَكَ في النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فت Neem وكيلا واصبر en ما يقولون جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما wat aamdan de Catti Ja, we gaan de de Sterker nog, عليكم كما we er فرعون فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا فكيف تت takuna in ka فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم تَقُومُ تقوم أدنى من ثلثي الليل Vrouw, thulth en wat عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Alimens, je konumin, je moeder, fil,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 vijand, innaqur, vandaar dat hij die dag, die dag, ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطُمَعُ أَنْ أَزِيدًا لا إن كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إن فك Zeker, wat dat betreft. Fakte, lekker, kijf, kon daar. Summa, putte, lekker, وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا Soms is het niet omdat we Het Ik zal je niet vergeten, The Wanneer degenen die tekend maar wij teachter. Waarin jij het eens فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم شمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا